Jiet mye al-Akbaru fie وسط السبوع Wa inntahe fikrii maa akbarii wodar Jiet mye al-Akbaru fie وسط السbوع Wa inntahe fikrii maa akbarii wodar Kyni kalbi meahterik baina الظluoar Wasbeb naara al A 부 man ext ordinaryUS morally w Jahre art and orbeings sin die get chamado und gehört kind und den h little kind v en die kind ما هنا زاد رقاد هجوع عايش في هم واكدار وصراع ما هنا لي زاد رقاد هجوع عايش في واكدار وصراع المصايب جاتني من كل نوع بس يا حاتي لي ضيا Al-mustayb jatenei min ken lenoor Bas muetik ya haati libya Kyn بعد muetik sibuor Othuanik inna ha muetum wadaar Kyn بعد muetik sibuor Othuanik inna ha بعد موتك هلت عيوني دموع كن دمعي بحور وحزاني شراع بعد موتك هلت عيوني دموع كن دمعي بحور وحزاني شراع صرت من دنياي يا يمه دنيتي بعدك حسايف والتياع صرت من دنيا يا يمه قنوع دنيتي بعدك حسايف والتياع يا قمر عمري ويا شمس الطلوع يا حنين القلب يا نور شعاع يا قمر عمري يا شمس الطنوع يا حنين القلب يا نور شعاع جعل ربي يرزقك ذيك ربوع في جنان الخلد جنات نوساع جعل ربي يرزقك ذيك في جنان الخلد جنات نوساع بِنَأَنْهَارٍ وَأَصَانِفٍ فُرُوعٌ عِنْدَ رَبِّي خَالِقِ الْكَوْنِ الْمُطَاعِ بِنَأَنْهَارٍ وَأَصَانِفٍ فُرُوعٌ عِنْدَ رَبِّي خَالِقِ الْكَوْنِ